بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاء فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد أدعلمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ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 والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيد تبصره وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل نخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد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 ومن الليل فسبحه وأذبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج